السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباد دينه المصطفى لا سيما نبي المشترى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف وبعد اخذ الكلام ما زلنا مع مجال مجالس الليل المسره نديمه نسال الله لا يعاملنا بما نحن أهله ويعاملنا بما هو أهله وهو أهل لكل خير ونسأل الله أن يثبتنا ويراكم هذا الخير محيينا أبدا أعلم إخوتي الكرام من حرم الخير الذي هو فيه هذا فليخشع على نفسه من قول الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فتضبطهم وخيل خلده مع القائدين المسألة ليست بلهية النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمعنى أنك بنت ثيابية وبسهولة وبيلفق الله تعالى بيسر لك هذه المجالس وان تجتمع مع من يذكر الله تعالى فعلها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني من الفوائد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الملك يقول فلان جاء حاجة فيقول له الله ذا هؤلاء القوم اللي يشقى بهم جليسوهم فهذه مسألة التفريط فيها غير مقبول بحال من الأحوال لا سيما وأن علماء قالوا أن طالب العلم أصل طلب العلم فرض كفاية ليس فرض عين أصل طلب العلم فرض كفاية لكن فرض الكفاية عندما يدخل ويالج فيه المر يصير فرض عين عليه، فلا جوز التقاعص فيه بحال من الأحوال يعني أنت كيف تضير على نفسك إرث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة عاتب الناس ومينشغلون بالتدارة قال أن تنشغلون بالسفق هنا وإرث النبي وسلم يقسم في المسجد فتركوا ما بعيدهم وذهبوا إلى, الإرث. إلى إرث النبي فارضوا حلق الذكر وحلق العلم فقالوا يا أبو هريرة أين إرث النبي قال هذا إرث النبي إنما العلماء هم مرث الأنبياء ومعنى الأنبياء لما رسد الله على الدنارة ولكن مرث العلم أخذ بحظ ف. يعني لا يصح بحال من أحوال أن تلك وأن نتوانى في مثل هذه المسائل يعني أنتم أحوال ما تكون العلم. ابن القيم يقول وهذا كلام استقام من كلام الإمام أحمد الحنبل يعني. يعني الإمام أحمد قال حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للماء والهواء فابن القيم يقول حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للغيث الغيث اللي هو ليش المطر أسقنا الغيث ف يعني هذه فيعني في لا يستحق التفريط فيه دعوة لا تستقيم على علم لن, لا لن تتم ولن يستثب أمرها ولا يمكن بحال من أحوال أن تدوم ولا بد أن تنهار في لحظة من لحظات أي دعوة لا تقوم على رأس العلم فهي دعوة منهارة قبل أي شيء هي دعوة منهارة هي قبل أن تبتدت وانت ترى دعوات كثيرة جدا في سنوات عمر طويلة وذهب سباق منظور اي دعوة لا تقف على ساق العلم لن تدوم لن تدوم هذا الاصل الاصيل كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره الان ومن تبعني لكن كما قال ادعو فقط قال بلغ عني ولو ايه نظر الله مرئا تبع ما قاله فوعف كما كما سمعت طيب نبدا الان في الكلام على ال الشرك بين القديم وبين وبين الحديث نعم الشبهه اللي احنا تكلمنا عنها اتكلمنا عن شبهه ولا شبهتين امس ايوه ايش الشبهه اللي تكلمنا عنها هذه اول شبهه عندهم صح كده نعم نعم يعني هما شبه ان هما استواء الربوبيه اللي هي عندهم صحيح صحيح نعم طيب أيضا من الشبه التي يتمسكون بها طبعا هم نتكلم أولا انكارا على أنهم يستغسون بالأنبياء صحيح ويتوسلون بهم ويستشعون بهم وأيضا يدعونهم من دون الله دل فعله والأسوأ من هذا أنهم يدعون من دون الله دل فعله الأنبياء والأولياء ويسمون ذلك استغاثة أو يستغفروا يستغسون بهم ويدعونهم ويسمون ذلك أيش توسلا يوم يسمونه ذلك توسلاً. هذا عملا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر ويسمونها بغير بغير اسمها هذا تحويض على اسمها والمسألة تدور على المعاني لا تدور على المباني الأساني والمباني. فهم كما قلنا يستغيثون ويدعون غير الله ويسمون ذلك توسلا من الشبه التي يتمسكون بها أيضا اعتقادهم بحياة الأنبياء والأولياء اعتقادهم بحياة الأنبياء والأولياء في صبورهم والحق أنهم أحياء يعني ما نقول ذلك يعني الشهداء من الأولياء فهم أحياء في قرورهم فهم يعني من الشبع عندهم هو حياة الأنبياء في قبورهم وهذه صراحة يعني مسألة من أعظم ما تكون في ما به. هم يقولون النبي صلى الله عليه حي في قبر. والأدل على ذلك بحر واولياء الله جل جل في علاه أيضا أحياء في قبورهم والشهداء احياء في قبورهم. أما الأدل على حياة النبي في القبر فكثير من أولا قول, قول النبي صلى الله عليه وسلم طالما سلم عليه أحد إلا ورد الله عليه روحي فرد عليه الزلال فهنا بدلالة وضحة جدا لأن النب سلم في قبر، وقال النب سلم عرضت عليها أعمال أمتي فإستاء جدا من أن النخامة تكون في المسجد فتعرض عليه أعمال الأم معلمة جاءت من بعض الأفراد تثبت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزق ولسيامه أن النب سلم قال بأن الأرض يعني حرم عليها الله وعلا أن تأكل أجساد الأنبياء فهم يعني تمسكوا بمثل هذا وأيضا تمسكوا بعض الأطالة تثبتوا عدم موت الأولياء والأتيام أنهم يرون أن الأولياء أفضل درجة من من الشهداء والشهداء قدرت الأدل على أنهم أحياء في قبورهم بنص قول الله تعالى لا تحتمنى الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل أحياء عند ربهم يتقوم وأيضا الحديث جابر بن عرضان هو بعد ثلاث أشهر نظر إلى أبيه وأرضه كما هو لا شيء يتغير فيه إلا شيء من الأذن وأيضا بعد سنين طوال بالمساحيق أراد معاوية توسعه المسجد أو مكان ما فضرب فيه رجل حمزة رضي الله عنه والدماء سالت من رجل حمزة فهم أحياء في قبورهم الحق أننا نقول نعتقد هذا الاعتقاد وان الجميع أحياء في قبورهم لكن هم يتمسكون بهذه الحياة والأصل عندهم حتى يعني لا يعني أعدوا المسألة المهمة هم يرون أن هذه الحياة هي كالحياة الدنيوية يعني هم لا يفرقون بين حياة البرزخ هذا هذا أصل الأصيل عندهم يعني هذه أصل المسألة عندهم أن الحياة الدنوية هي هي حياة البرزخية ما دام قد ثبت بالنص حياة الأنبياء وحياة الشهداء الأولياء فهي كالحياة فلا بد يجرون عليها كل الأحكام بعد بعد ذلك وقد استدلوا على هذا بأن الله على قد نهى عن الزواج من أمهات المؤمنين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الله جل في قوله ولا أن تنكحوا ها ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا على على التأبين قال وهذه لا تكون إلا لأن النبي حي فهم أزواجه يعني تفهمون كيف بقي هذه المسألة صحب المساله بناء ما دام حيا فهو زوج لهم اذا هي على على رباط الزوجيه بينها يعني عائشه وسوده وام سلمة رضى الله على الفضلات المؤمنات امهات المؤمنين على أنهن على رباط الزوجيه بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أن الله تعالى نهى عن الزواج عن أن يتزوج أحد أحد أحد من هؤلاء المؤمنين لأنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة التي يتمسكون بها في هذا الباب من الشبهة الشبهة أيضا التي يتمسكون بها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معنا نحن مع أشهر الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقة نحن معاشر أشهر الأنبياء لا نورا هو, قال هو عدم الإرث هو دلال على وجزل إيش الحياة لأن, لأن أصل الإرث أصل الإرث موت المورث وحياة الورث ولو ثانية بعده فهنا قال هذه حكم بحياة المسلم ذلك لا لا يردون النبي صلى الله عليه وسلم عندك أحد يؤذن أنت فقال أن لأن هذه مسألة مهمة منفعش تبع فهذه شبهة ليست بلاينة قالوا إذا هذه حياة النبي صلى في هذا الباب واستدلوا على ذلك أيضا ببعض الشبهات التي يتمسكون بها قالوا بقول الله على ولو, أنه ولو أنهم ظلم أنفسهم ولو أنهم ظلم أنفسهم جرّوك فاستفرَّ الله واستغفر لهم الرسول لوارد الله تواب الرحيم بس الخطاب للأحياء الخطاب ولا سيما وأن القصة حاكمة هنا. وهذه وهذه حقاً كانت في الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله. فعل النبي مالك ما ليس فعل النبي أنا بتكلم وجه دليل من الآية عندهم. أنت بترد عليهم من خلال على وجه دليل عندهم. أنتم فهمين لكن التعبير مش صحيح ها. نعم نحن قلنا أن المسألة جاءت في قوم جاء يعني ما لما النبي سلم أمرهم بأن ياتوا لم يأتوا الحق بأن وجه الدلال عندهم هو مسألة العبرة بعموم اللغض لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللغض لا بخصوص السبب هذا الذي ماتكون به بعد الآن شلون مثلا من الشبه التي تعلقنا بها أيضا شبه الخرافات كما يقولون أو كرمات الأولياء مع مصاحبة ذلك زيادة في الخرافات التي يتمسكون بها نحن صارت الآن من كرمات الأولياء هذا عقيد أرسطو الجماعة كمثال بينهم يقولون, يقولون بأن حدث وحدث وأن الله على قدر الحاجات وفرج الكربات بسبب وجود هذه هؤلاء الأولياء فيعني اعتلوا عرش الشرك بهذا إذا صح التعبير بأنهم قد حدث ما حدث من تفريج الكربات بسبب هؤلاء الأولياء فاعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله جل في أولاد عامه نرجع إلى الشبه التي يتمسكون بها على مسألة الاستغاثة ودعاء الأنبياء والأولياء شبه الأولياء قالوا بأن أن نسلم حي في قبره فاحنا نقول اولا ان اعتقاد يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره لكن هل حياته الرسول في قبره هي هي حيات الدنيا هي الدنيوية؟ الحياه الدنيويه غير هذه الحياة؟ هذا الاصل الاصيل نقول نعم هو حي في القبر لكن حتى حياته التي في قبره هذه هل يملك لاحد نفعا او ضرا فهذا هذا الأصل أصيل. أولا نوح حيٌ في القبر نعم. أنا أرد أدل ب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله رد الله أي الروحي فردد فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. هو حيٌ في القبر نعم. لكن هذه الحياة حياة, حياة لنا علمنا هذه حياة ربيئة حياة برزخية والحياة البرزخية فيها لا يملك هو أصل إلى الآخرة أن أنا بين الدنيا وبين الآخرة فلا يملك فيها أحد بحال من من أحواله. إذا كانت الدنيا بأثرياء لا أحد نفسه هو قال أن نفسه لا يملك نفعا ولا ضرًّا لأحد. قال قل لا نفسي نفعا ولا ذرا إلا ما شاء الله هذا في الحياة الدنيا التي جعل الله للناس فيها ملكا وإرادة ومشيئة واختيارا ولذلك لما قال قال مالك يوم الدين معنى مالك الدنيا واذا ودي مالك يوم الدين يوم القيامة مالك أيضا قبل يوم الدين لكن ليه ما قال بعدما جعل الاختيار وجعل الإرادة للناس كأنهم ملكوا وهم ما يملكون لكن هو نسبة لهم الغلط المقصود بأن ملك يوم الدين عندما يقول الله الرعال من الملك اليوم لا أحد يناسه لكن في الدنيا لما ترك الله الاختيار لهؤلاء كله انشطح جاء قال فرعون قال أنا ربكم الأعلى قال أنا ربكم الأعلى والمرود كذلك قال أنا وحي وأميت هل أحد يستطيع يقول ذلك يوم القيامة عندما يقول الجبار عندما يقول أنا الملك أين الملوك أين الجبرون أين المتكبرون فيقول الله تعالى ان الملك في احد يرد عليه ذلك وفي احد يتكلم لا أحد يتكلم الغرض المقصود بان نفسه كان في الدنيا الاتجاه اختار الاراده يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وايضا في الحياة البرزخيه يكون من باب اولى لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا لغيره نفعا ولا, ولا ضرا بحال من الاحوال اما القول بان حياته نفسه في البرزخ كحياته في الدنيا بسبب ان الله على حرم الزواج من أزواجهه بعد حياته ولا أن تنكحه ولا أن تنكح من بعده أبدا هذا هذا كلام دلالة على الجهل المركب هذا ليس بعلم الحال من الأحوال بل الحق بأن النبي بأن الله على منع التزويج ما ما, ما منع أحدا عن يتزوج يعني أي أي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة الأمر الأول الحجز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكاتل النبي صلى الله عليه وسلم لا مناجعة فيها بحال من الأحوال ولكرامة السلام على الله أنه أنه فراشه لا فوائد أنه أنفراش ولا يمكن لأحد أن يطأه بحذ من الأحوال. لكرامة السلام كرامة الذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً بأنهن أزواج في الآخرة. بأنهن أزواج في وقد جاءت الأدلة المتضطرم تافقة على أنهن أزواج النبي في الآخرة. ولما قال الرجل سبع عيشة فقام عمار وسبه وقال والذي نفسي ليادي إنها لحبيبة رسول الله إنها لزوج نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. ودخل عليها معبد وقال لها ذلك قال زوج زوجة النبي في الدنيا واحد في فهن فهؤلاء أزواج النبي في الآخرة لذلك منعنا الزواج منهن منهن وأيضا الثلاثة لأنهن لهن احترام الأمهات والأم لا تزوج نزلت منزلة المحارم هنا في الاحترام والتوقير والتبجيل فلا يجوز زواج منها فهذه الأذلة الثلاثة أو التوجيات الثلاثة التي توين حرمت زواج أحد من نساء النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز سبحان الله بلأن رابطة الزوجية موجودة. هذا لا يقول أحد لا من أهل العلم ولا حتى بالذين نشأوا نشأة يعني بنعمه الأصالة في قراءة كتب العلم. هذا لا يصح في حلمي حالي. بعيداً حياته النسلمة هي حياة بارزخية. والحياة البرزخية لا يمكن أن تكون كالحياة الدنيوية. فإذا قلنا بهذا وقد وقد أثبتنا حياة النسلة في البرزخ فلا تلازم. بين حياة النسلة في البرزخ وبين إيه؟ الاستغاثة به ودعاؤه من دون الله دل فعل لا تلازم لا تلازم أن يكون حيا في قبره وأن تطلب, وأن تطلب منه الحاجات هم يقولون كما كنا نطلب في الحياة أنهم كانوا يقولون مثلاً أدعو الله لي أن يدعني منهم قال عكشة بن محسن قال أنت منهم وأيضاً المرأة قالت أدعو لأنس أم سليم قالت أدعو لأنس أخوة دمت أنس وأيضاً المرأة العبيزة التي جاءت لي ليقضي أنه مثلاً حداثها فنقول هذا في حياته حالة حياته عندما كانت له اختيارات أما في, في البرزخ فلا ولا دليل أنه يملك ذلك وإلا لطارت صحابته وتتابعوا جميعا إلى قبل النمسلم سلم في تفريج الكربات والقضاء الحجات وهذا لم يكن وهذا لم يكن بحال من الأحوال ولم يكن للنبي سلم أنه أحد جاءه إلى قبله يطلب منه تفريج الكربات إلا هؤلاء الذين في عصرنا الآن يذهبون إلى النبي سعلمت يتوصلون به او يستشفعون به او انهم يدعونه من دون الله لذل في علاء هذه المسألة الأولى بان ازواجنا المسلم كما قلنا هن ازواج في الاخره وحياة الانسان في البرزخ لا تساوي حياة في الدنيا بحال من احوال ولا علاقة بينهما بحال من الأحوال. هذه حياة برزخيه فيها غيب والغيب لا يقاس عليه الشهاده بحال من الاحوال اما الادله الثانيه ادله ان نحن معاشر الانبياء لا نورا ما تركناه صادقة قال قالوا لا يورث لانه حي والإرث أصل يتبع الممات الموت ارث يتبع الموت وهو حي إذن لا انظر الستدال وهذا الستدال أيضا لم نرى أحد من اهل العلم الذين يعتبر علمهم أنهم قالوا بهذا بحال من الأحوال لكن كيف رد عليهم هم يوافقونك على أنه مات لكنهم أيضا يجرونك لتوافقهم أنه حي هو حي ما نحن وقلنا هو حي هو حي في البرد هو رد عليهم, رد عليهم في ذلك في الحديث نفسه اتفضل ما هم انت فاهمين فاهمين استدلالهم ايه استدلالهم هي استدلالهم ايه؟ نعم انت بخلي بس يفهم بس ايش استدلالهم, ايش استدلالهم ايش؟ يعني يعني الارث لابد من, إيش. من موت المورث ولو لحظه واحده قالوا هو حي وانتم ونحن متفقون عنه حي نعم شي. طب فين اللي فرضت عليهم على الآن ماشي صحيح بين لي لا ما هو بين لأن انت مش هتفهم ان هو حي كحات الدنيا فأنت كده بتقوي رابطتهم هاتول كده ماشي او كده انت بتمشي صح ماشي هو في البداية هنقول هم الآن أصل استدلالهم بان سلم حي والحي إيه؟ لا يورث ولذلك قال نحن معاشنا معا لا نورث لأننا احياء خلاص في قبلنا فنقول لو الان الآن لا نورث هل العلة في عدم الارض على ما تقولون انتم للحياة ام لغيرها هو ده التأصيل في طلب العلم عشان تستطيع تصل الاجابه سريعا فانت الان من الحديث كما دار وحار حجر النواطية على الحديث في الدلالة فيه على التعليل التعليل هو الذي يساوفيه التعليل ايش لا نورت ليش ما التعليل ها ما تركناه صدقه يعني ليس التعليل لانه حي ولكن التعليل لان ما ترك صدقه هذا أنت قلت حاجة ناطية أنا عارف ما عشان باش ما مش كل واحد يتلعبا يقول هو ده انا قلته أنت كده بتقص علينا وبتقصوا علينا صح ما, ما في أنا قلت لك أنت مسكت الحديث دور معه ترى ذلك فهنا ألغى لهم التعليل الذي يعللون به هم يعللون عدم الارث لحياة النبي والنبي يعلل عدم الارث لإيش ها لأنه ما تركوا إيش صدقه لا تملك ثم نرجع لما قاله بقى الأخ الكريم على أن في الحديث بالزيادة دلالة على موتي لا حياتي إيش بقى فين هي بسرعة اللفظة ها قال من بعدي من نفقة أهلي بعد نفقة أهلي من بعدي هو صدق فلما تركنا فهذا تركت من بعدي من, نفقة من بعد نفقة أهلي فهو صدق يبقى اذا الكلام على انه صادق من بعد وفغ قال من بعدي يبقى انا والسلام مات فحياه النبي صلى الله عليه وسلم ليست ايه ليست كالحياه الدنيويه اي حياه بردوخيه والتعليم في عدم الارث ان هذا صدقه وليس وليس محلا للارث هذا رد عليه في شبهه ثانيه هذا حجر الشبهه الثالثه لا لا لا لا لا, لا. ولو أنهم ظلموا ها ان الله ايه لا لا انت فين بقى ما خلاص ده هادي كل دي ادلة على ان هو حي في قبري انتهينا خلاص انه قلنا هو حي في قبري وقلنا بما سات ما تقنه فهو صدقة طيب الثالثة اللي هي ولو انهم اظلموا صح لا يبقى دي على دليل على الحياة دي ادلة على الحياة قالوا ايضا من الشباب قالوا لو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول هذا وين وجد الدلالة عندهم في هذا الباب جاءوك فاستغفر وقالوا العبره وعلى عمره اللفظ لا بخصوص السبب ولو كان السبب فأولاء القوم الذين قد تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى وياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين قالوا إذن المسألة على التعمين إذا أي أحد قد أساء أي أحد قد قد ع ربه أي أحد قد تعدى ففإنه يذهب ويرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر سف الرسول لهم قال ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول قال هذا إحنا بنستبعد بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يستغفر لهم واتق فر من الله توابا وتوعا قص قصصا عظيمة على بعض التابعين هم ذهبوا إلى قبر النهو سلم الله هناك وقبلوا, وقبلوا الله الاستغفار ورأى الرجل هذا رؤية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه هنا من وجوه الوجو الأول نعم العبرة بعمومه اللفظ له بخصوص السبب العبرة بعمومه اللفظ له بخصوص السبب لكننا ننظر في السياق والسباق واللحاق لأنه محكم فنجد أن المساله كانت على على الاحياء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم صلى الله عليه لذلك حتى كانوا للنبي كانوا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفرون فيستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تابوك جاءوا فاستغفروا فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله رعاه يقول استغفر لهم استغفر لهم ألا تستغفر لهم, لهم انت استغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم فالقصة بتأثيرها جاءت على الأحياء الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خاصة نزلة في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني إذا لم يصدوا بهذه الأشياء نقول إذ ظرف في الماضي إذ ظرف زمن الماضي وأنتم تستدلون بها على الماضي وعلى وعلى الحاضر وهذا خطأ مبيت ظهر في زمن فيه دلالة واضحه جدا على أن المقصود هو هو في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث المؤكد لهذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نرى أحدا من أصحابه جاءوا فوقفوا على قبره وقالوا له يا رسول الله اتخفوا لنا لا تيما وأن هناك من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة شاهد على ذلك قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات واستخلف أبو بكر وقال وكفر من كفر من العرب وكفر ومن الذين كفروا قد ورجعوا إلى الإسلام مرة ثانية ولن أرد أحدا منهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استغفر لي لأنه وقع في مظلمة ايما مظلمة مظلمة الكفر ومع ذلك لم يذهب إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير في فعل أصحاب رسول الله تربوا على يد النبي السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة ولو كان خيرا لدلهم عليه ولو كان خيرا لسبقونهم إليه فلذلك لما لم يفعلوا أعلن أنه لم يصح حمل الآية على الحاضر وعلى, وعلى المستقبل الأمر الرابع المهم جدا في هذا الباب بأنه هناك لوازم باطلة لمن يقول بمستهد يعني الذي يقول بأنك إذا أسأت تذهب إلى النم سلم فتطلب منه أن يستغفر لك ربه جل في فيها لوازم بطلة من هذه اللوازم البطلة ما دعا النم سلم به قال اللهم لا تجعل القبر عيدا قال اللهم لا تجعل قبري عيداً حبيبي اجلس حبيبي اجلس بابا يا شيخ سامع رحين جايين في المدين قال النبي السلام لا تجعل قبري عيداً والعيد معناه من ايش من العود وذلك انت ترى الاخوة اخطاء فادحة حتى في الوسط المنتدى هم يقولون من السنة أن ابن عمر كان اذا سافر وإذا جاء إلى المدينة ذهب إلى قبر النبي السلام أي أخ رايح عمره صباحا يسلم على النبي، مساء يسلم على النبي، صباحا يسلم عن, عن, عن... وهذا يقع في المحظور ده, ده انا اتكلم على الواسط الملتزم اللي هو بيقول هذه سنة انا اقيم سنة يعني هم يقعون في المحظور ولا يدرون وانه لو ذهب اوجاء ذهب اوجاء اتخذ قبل النبي وسلم ايش عيدا هي اذا نزلت وحللت المدينة تأذب تسلم على النبي امتقى الامر حتى في كلام في ان انت اصلا يعني تأغفى تسلم عليه عندما تذهب فأما أما من من فلم من فقد جفان حجتهم ضعيفهم جدا بالحديث الموضوع لا يصح فالأس الأصيل في هذا الباب أنه لو قلنا بهذا القول لنزل الناس في في الحرج الذي قد دعا النبي صلى بخلاف وهو خبر دع خبر ربي الإنشاء قال الله ما لا تجعل قبره عيدا هذا أساس أنه قدر ولكن الحق أن هذا خبر ربي الإيش الإنشاء يعني لا تجعلوا لا تجعلوا قبره عيد لا تجعلوا طبري أيضا، من الوزن الباطلة، من الوزن الباطلة في هذا الباب أيضا، هو الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتقاد في حياته صلى الله عليه وسلم، فجعلنا نقول بأن الله تبارك وتعالى، وولذلك من هذه الوزن الباطلة إيش الحدث صبري؟ أمر، ها؟ تجديد القرآن وأمر آخر، ممتاز تجديب القرآن وأمر آخر بسرعة، معاه اللي احنا بنراه في كل لحظة وحين. حاضرا ترى وقف ما فيه ايش انا شايف النبي بيسلم النبي السلام وبعدين ترى بقى طول الليل في مكان بعيد والكلام ده يقول لك انا طول الليل مع النبي السلام وقال لك هكذا خلاص النبي السلام يوره ليس بمي فالحاصل ان هذه من اللوازم من لو قلنا بخورين في هذا ولو انهم الظلموا انفسهم اذ ظلم زمان الماضي والمسألة نزلت في المنافقين والكلام الاخر نقول النبي نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا هذا ضر ده حل الحياة فقالك بعد الممات والله يجزم في الكتاب يقول إنك ميت وإنهم, وإنهم ميتون هذه الشبهة التي يتمسكون بها أيضا من الشبهة التي يتمسكون بها الكرامات اولا هذا اعتقادنا يا جماعه اعتقادنا يا جماعه بكرامه الاولياء واعلم و... ان القاعده عند علماء العقيده أن كل كرامة لولي هي معجزه ان هي في صف معجزه يعني هذه كلها في مصاف علامات النبوه الكرامات لاولياء الله دلاله في هذه الأمة هي في مصف علامات النبوه علامات نبوت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نعتقد اعتقادا جازما بكرامات الاولياء لا تياما بايش بالادله والوقوع الادله تثبت ذلك وواقع الامه يثبت ذلك في كرامات الاولياء اما الادله على ذلك هم من الادله على ذلك بسرعه ده الوقوع بقول الادله ده الوقوع الادله على ان فيه كرامات ما ده الوقوع على ان كرامات يا لهوي الحلو الأخوة مش فاهمين يعني أدلة وشوفين يعني الوقائع. نحن بنستدل بالوقائع لكن نقول أدلة الأدلة, الأدلة نعم من إيه من عاد لي وليا ممتاز ومن عاد لي وليا فين بقى كرامات الأولياء؟ كنت سامع على الله يسمع به استدل من ذلك كنت سامع على الله يسمع باصر الله ولا إنسان إلا أعطيانه من هنا ينطلق الاستدلال إلى كرامات الأولياء عندما قال صلى الله عليه وسلم رب أشعل أخبر متفوّب الأواب لو أق على الله لأبر ثم يأتي بعض الأخوة هذا بنفس الاستدلال. أنا بن النضر لما قال ااا ل الربيع قد كسرت سن جارية. فأنا قال يا أنس القصاص. الأولياء يريدون الق القصاص. كت سن الربيع. قال تكسر الربيع. الربيع لا أو ثنيت الربيع لا والله يا رسول الله. قال أنا كتاب الله القصاص. قال لا والله لا تكسر. وليس معارضا لنبت سلم ولكنه يعني قد طمع وأحسن وزنا في ربي فلا فجاء الأولياء فارتضوا بالدية فتعجب عليه وسلم وقال ربا رب أشعد أغبر مسبوع الأبان لو أقسم على الله لأبرهم هذه من, من التنصيق ولذلك من هنا وهنا يأتي خول الله يعلم من المؤمنين رجال صدقوا معهد الله عليه فمنهم من قضى رحبة ومنهم من ينتظر ثم الوقائع كثير جدا في وقاع الأولياء أبو ديج الخوالني أخذه الأسود في العنسي ثم قطع اذنه اولا قال له تشهد ان محمد رسول الله قال اشهد قال تشل اني رسول الله قال لا اسمع فقال له مرة ثانية وثالثة هو يقول في حاله لا اسمع ويقول في نفسه نعم اشهد انه رسول الله فقطع اذنه قطع جزءا من اذنه ثم قال له تشهد اني رسول الله قال لا اسمع فاجج النار ثم اخذه فالقاه في النار مكبلا بالحبال فاحترقت الحبال ولم يحترق الاسود لم يحترق أبو أدريس القوالين فقالوا له لو تركته لصار فتنة رحلوا فبكى عمر لما سمع به بكى بكاء عظيما وقال الحمد لله الذي جعل في امه محمد من يفعل به مثل ما فعله بإبراهيم الخليل عليه السلام نألقى في النار وقال الله تعالى يا نار كوني بردر سلاما على, على إبراهيم هذا الوقوع هيك كرامات أولياء وباك عمر الخطاب وحمد الله أن يكون في الأمة من يكون في مثل هذا الباب أيضا من كرامات الأولياء استجابة الدعوات التي حدثت هذه البراء مالك. إنما قال الله ما علينا ولنا ولنا ظهورهم واجعلني أول شيء فيه فجعلهم, النبي فجعلهم الله تعالى كذلك أيضا من ذلك من هذه الكرامات الكثيرة لأولياء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كانوا يقولون نأكل اللقمة ونجد اللقمة ثم تنبت تحت هذه اللقمة هذه من كرمات الأولياء أيضا كان لما مشى سيد بن حسين ويقرأ الملائكة جاءت حوله فهذه أيضا من كرمات الأولياء لما مشى الحسن الحسين ولما مشى الصاحبان وتفرقت مشى معهم النور حتى تفرق لما تفرقت تفرق, تفرق نور على يمين ونور على الشمال امراء ابن حطي قال كان يسلم علي وأنا في سجح المدينة فلما اكتويت كف عن السلام ثم لما رجعت رجع لي السلام كل هذه من كرامات الأولياء فعلا نعتقد بكرامات الأولياء والكرامة والمعجزة يستوياني يستويان في خوارق العدد يستويان في خوارق العدد هناك كرمات قيلة فيها و... يعني السند يتسامح فيه لأن سعد بن أبي وقف لما, لما بعثه عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه من أجل قتال الفرس وفتح بلاد فارس الله مفتاح رب العالمين ففتح بلاد فارس وهم طبعا هذا حقد على الإسلام يحقدون على الإسلام في هذا الباب. ففتح بلاد فارس يقال الماء المسألة كان بينهم, بينهم بحيرة أو مياه عميقة فسعد دعا دعا الله رفع لها فكلما دعا نبتت تخرة يقف عليها الخيل ومشوا يعني بي مشوا على عليها على البحر على الماء وهذه تحدث تحدث نعم كرامات الأولياء تحدث لا سيما لو قلنا أيضا بالسند اللي فيه مجهول واستأنز به لما قام عون الخطاب خشي على الجيش وسارية كان على الجيش وهو يخطف الناس في المدينة والساني بينهم وبينه الفهاف والقفار فوجد أن الق أن أن القوم في هلكة وأن النذات أن يأوي إلى إلى الجبل واقف يخطب فقال الجبل الجبل يا الجبل الجبل يا سريعة عبد الرحمن عوف ما استطاع يتقبل لست بينزل عن الخطاب من على المنبر قال أمنهين ما ماذا فعل ماذا يقول الناس ما... ما الجبل الجبل يا سريعة أنت أنت فعل ولا تب تخطب الناس ولا تقول الجبل الجبل يا قال ما أدري رأيته رأيت سريعة مع ما أوقوف أن النذات أن يأوي إلى الجبل جاء بعد شهر جاءوا سمعنا سوت عمر يقول الجبل الجبل السريع وكانت النجات في ذلك أن الله جل في في هذا كلامات أقولها خالد بن الوليد لما قال لأمير الروم قال له أشرب السم ولا أموت وترد وترجع أنت أو يريد الحفاظ على جنود المسلمين قال فعل فأخذ السم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم شرب السم السم بعثري ولم ولم يعجزه شيء لأن الأسباب الله على جعل تتخلف قلنا يا نار كوني بردًا على على إبراهيم فرد الله الذي كبر المغضين لم ينالوا خيرا فإذا الكرامات الكرامات نعتقدها وهذا ما نعتقدها في سنة لكن هل هناك هو السؤال هنا هل هناك تلازم بين هذه الكرامات وبين أن نسألهم ونصف لهم العبادة من دون الله جل في علاه أبدا بل أصحاب الكرامات بل الفرق بين الكرامة والمعارزة أصحاب الكرامات وجوبا لابد من إخفاء أنفسهم أو إخفاء ذلك عن الناس يعني لا تمدحون بالكرامات أمام الناس لأن اصل المعجزه التحدي واصل الكرامه ايه ويسمعها فلا بد ان يخفيها لانه ما اكرم الا لاخلاصه فان تمدح بها امام الناس يراي ومن راى راى الله به ومن سمع, سمع سمع الله به فالأطل بذلك أن الكرامات لا لا يستلزموا منها أن نصر بالعبادة لو ندعوهم من دون الله أو نستشفعهم بهم أو نتوتل بهم لله جل في أولاد فهذا خط لا يصح ثم ذلك أرضفوا بعد هذا الخرفات التي القصص العظيمة والخرفات التي تحدث أن البدوي قام كما تعلمون بالدردار صحيح ولا لا قصة الأجداد يتكلمون عنها ما أحد يعرفها؟ يا حبيبي يا حبايبي يعني انا قد الحمله الفرنسيه وطلبوا ان هم يشيلوا ينزعوا يعني ايه ينزعوا القبر طيب عشان فهو بيشير اتشل الثاني بيشيل اتشل بقى خلاص شلل بقى جت فتره الشلل من الكرامات على هؤلاء فقالوا لا يبقى لازم عشان كده هم بيقول لك بقى والدلالة على ذلك ان الطرمه ايه ان الطرمه ايه بتلف بتحود ما تقدرش تمش وتستخبى بتلف اهو ده كمان بقى من شدة الكرامات اللي احنا سمعناها لهؤلاء هي قصص خرافات ان في الحرب يعني في ديناميت نزل ولا تربيد ولا الشير بينفجر بي بي تربيد نزل فالرجل طلع من قبره وقام جاي حامله على الناس ناس بقى بينظرون الي ففك بلسانه جزله غلسانه ولا فيها وبعدين حتى رجمه ما اتفرعش الحمد لله جزاك الله خير هذه الكرامات اللي احنا عايش فيها خرافات والناس بتتعلق بهذا طبعا انت كل ما تسمع بس تربيد نازل صيحات لغاية السماء وصويت وعويل وبكاء وده ده كده وكل امرأة بقى وقفين توبير يقفون اذا بين العمر وطارة توبير على بوابة ابي الدرداء كل امرأة تمسح تمسح العتبة على زوجها في هذا المكان على اساس انه انتهى الموضوع علم الكرمات فهنا يدعونهم من دون الله يدل في علا وطبع انت ترى القصص المشهورة ان رجل قال انا كنت في البحيرة وكان, وكان ثم قلت يا بدوي طبعا مش انت طبعا مش انت طبعا. مش طبعا مش انتم انتم هو بقى يا بدوي وانتهى الموضوع بقى بدوي الشيخ بدوي جه وطلعهم واخدهم الحج ويعني المثال دي كلها كثير من الناس يحكونا بهذا الباب والحق ان هناك بعض المأسورات صحيح يعني بعض المأسورات صحيح يعني ممكن يرونك في صنطة وهناك اناس يتحدثون انهم رأوك في الاسكندرية وده صحيح. ده صحيح ممكن الجن يتمثل بك يتشكل بشكلك أنت تحسبون أني أمزح وهذا حدث حتى واقعا ابن ثمية جاء هناك من, من, من حمص أو من غير قالوا نشكرك على ما كذا. قال أنا ما فعلت هذا قال والجن يتمثل بي ويذهب من حب في ابن ثمية يفعل ذات أو, أو يكون بقى جني أصلا يريد الفتنة للناس يفعل ذلك. وده صحيح بيحدث والله بيحدث حتى في الواقع هذا بيحدث فهم يستخدمون هذه الخصص على أساس الترويج لإجازة أو تمرير مسألة أن تتوسل بالأولياء وأن تدعوهم دون الله دالة كما قلت حتى بلغ بهم أن الناس الآن يعتقدون في الاولياء ما لا يعتقد إلا فيه إلا في رب الاولياء سبحانه جل في علاء ثم اياكم أن تضيعوا هذه المسائل هذا أساس نجاتنا جميعا هذا أساس نجاتنا المعتقد وصحة المعتقد وسلامه المعتقد واستقامة المعتقد لا نريدت أبدا إلا بذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن التام لهم الأمن وهم من تدون أنا أقول لكم يعني لو يعني ممكن من هنا أقول لواحد هناك إسلام لو سمحت قصت علي الأخ اللي قاله السيد في مسألة الزرقاني هذا في الزرقاني الرجل التاجر اللي بيزبح زبائح من اجل الزرقان ايش قال ها؟ اول شيء اللي حدث بعد ما ابوه مات اخذ الراجل الوالد وطف في القبر طاف نعم طفعه القبر طب هو ايش قال لما اعطى الطعام للناس قال ايش الزرقان ايه يقول الزرقان هو الذي يرزقني ويرزق الناس ما تقوله بقى الان ان المسألة في الخيالات والاساطير هذا كلام في الواقع رجل تاجر كبير والله فتح عليه شو ابتلاه هو بس عمل فت مرة مرتين دعا الناس اليها فربنا زادوا في المال فقال لك بس هو ذو القلب يا رسول شو عوضوا بالله من جعود بالله ده لا في علاها فتنة وبلاء وهذا كلام مش في الاساطير ده واقع نعيشه لذلك اقول لا ندات الا بسلامة المعطف لا نجات الا بسلامة المعترض بهذا نقول خانسائنا من الأرض في هذه الشبهة اليوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير بذلك سبحانه وتعالى ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغصيرك وأتوف إليك